বুক টু আটষট্টি ওয়াসিত ওয়াসিতুন كبير, صغير বড় এবং ছোট كبير وصغير كبير وصغير. الفيل كبير الفيل كبير الفأر صغير الفأر صغير مظلم ومضيء مظلم ومضيء رات اندুকার الليل مظلم الليل مظلم দিন উজ্জ্বল হয় النهار مشرق النهار مشرق বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং كبير السن وشاب كبير السن وشاب برده جدنا كبير السن جدا جدنا ألسن جدا 70 قبل سبعين سنه كان لا شابا قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا شندر ابن كتشت جميل وقبيح جميل وقبيح برجابوتي شندر هاي الفراشة جميلة الفراشة جميلة مع كرشة كتشت العنكبوت, العنكبوت قبيح العنكبوت قبيح مोटा و رغا سمين ونحيف سمين ونحيف. امرأة وزنها 200 كيلو هي سمينة امرأة وزنها مئة كيلو هي سمينة جي پوروشر اجن پانچاش كي جي تيني رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف دامي ابن شاستة غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص غاريتا دامي السياره الثمن السياره غاليه الثمن